141-ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور خَيْرَ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنظر.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 وَإِيَّا يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدِبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بُرِدَتْ عَلَيْهِ مُتَضِّلَّةً أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَذَٰلِكَ بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء للكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آياتِ الله يَتْلُونَ آياتِ الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ